فَوَسَلَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا نَامَ لَكَائِن أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ